وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُبْتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدَرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَإِلَوِيَ يَوْمَ إذِ الْمُكْذِبِينَ أَلَمْ نُهْلِكَ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ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 ألم نجعل الأرض كفاة أحياء أو أمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ما أنفعتا وَإِلَىٰٓ الْيَوْمِ إِذَالْمُكْذِبِينَ إِنَّ طَلِقُوا مَا كُنْتُمْ بِهِ تكذبون يُنْطَلِقُ إلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَابَ لا وَلِي وَلَا يُغْنِي مِنَ الْلَّهِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفُو وَإِلَى الْيَوْمِ إِذِ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 قُلْ وَسَنَنتَعُ قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَفَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ